ذلك الكتاب لا وجد فيه هدى المتقين الذين يؤمنون بالغيب ويثيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآسرة هم يوطنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون إِنَّ الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنجدهم لا لئمون ختمت الله على قلوبهم وعلى سمعين وعلى أمصارهم شاوة ولهم عذاب عظيم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 وَإِذَا كير لهم لا تفسدوا في الْأَرْضِ قالوا إنما نحن مصلحون ألا إنهم مصلون ولكن لا يشعون وإذا كير لهم آمنوا كما آمن الناس طهروا أن أؤمنوا كما آمن السفاء ألا إنهم مستفاء وَإِذَا يقل الذين آمنوا قالوا آمَنَّا وَإِذَا صلوا إِلَى شياطين قالوا إنا معكم إِنَّمَا نحن مستعدئون الله يستعدئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمرون أولئك الذين اشتروا الضلالة للهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مغترين مثلهم كمثل الذي اسْتَوْقَدَ نَارًا فَلَمَّا أَضَاءَتْ ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في بِنُورِهِمْ لا فِي ظُلُمَاتٍ لَّا فهم صُمٌّ بُكْمٌ كصيب من أَوْ كَصَيِّبٍ مِّنَ السَّمَاءِ فيه يجعلون اصابعهم يجعلون أصابع في اذان من الصواعق عذرا الموت والله محيط بالكافرين يكاد البغض يخطب ابصارهم كل ما اضاء لهم مشوا فيه واذا اظلم على من قاموا ولو شاء الله لزال سمعهم وابصارهم إِنَّ الله على كل شيء قدير يا ايها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الارض فراشا والسماء ابناء وانزل من السماء ماء فاخرج منه فاخرج به من السماوات رزقا لكم فلا تجعلوا لله انزادا وانتم تعلمون وان كنتم في ويده ما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله ودعوكم أداءكم من دون الله ان كنتم صادقين فإن لم تفعلوا ومن تفعلوا فتكوا النار التي وفعودوا الناس والحجارة وعدت للكافرين وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجدي من تحتها كُلَّمَا كلما رزقوا منها من سمرة الرزقا قالوا هذا لنبي رزقنا من قبل أتوبي متجابيا ولهم فيها أجواج مطهرة وهم فيها ظاهرة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 الذين ينقضون عند الله من بعده ساقيه ويقطعون ما امر الله به ان يوصل ويفسدون في الارض اولئك هم الخاسرون كيف تكون بالله وان كنتم امواتا فاحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون هو الذي صلق لكم, لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسوى هم شبعة ميوات وهو لكل شيء آمنين وَإِذْ قال رَبُّكَ الْمَلَائِكَةُ إِنِّي جاي فِي الْأَرْضِ غَنِيفَ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ الْمَلَائِكَةُ إِنِّي جَاهِلٌ فِي الْأَرْضِ غَنِيفَ قَالُوا أَتْجَامِسْ نِعْمَةً يركع فيها يسبح دماء ونحمده سبح بحمدك وانقدسنا قال ان اعلم ما سالوا وعلم ادم اسماء كل ثم عرضها على ملقه فقال قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الخفير قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنباهم بأسمائهم قال ألن أقول لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلمت وأعلم ما تريدون وما كنتم ترثون وإذ قلنا الملائكة التجلول آدم فتلدوا إلا إبليك أبا والتكبر وكان من الكافرين وقلنا يا آدم افتل أنت وزوجوك الجنة وكلا منها وغدا حيحكتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين فاذن لهم الشيطان عنها فاخرجهما ما كانا فيه وقل اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الارض مستقر ومتاع الى حين فتلقى ادم من ربي كلمات فتاب عليه انه هو التواب الرحيم قل اهبطوا منها جميعا فإن مَا يَأْتِينكُم مِّنْ بُشْرَىٰ فَمَن تَبِعَ فلا فَمَن عليهم هُدَايَ يحزنون تَبِعَ هُدَايَ فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَمَن يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأغفوا بعهدي أوف بعهدكم وإيايا فضرون وآمنوا بما أنزلتم وقد لما لإماماكم ولا تكونوا أو نكافر به ولا تجفروا بآياتي ثمنا قليلا وإيايا فاتقون ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وانتم تعلمون واقيموا الصلاه واتوا الزكاه واوكار المراتب اتامرون الناس بالبر وتنسون انفسكم وانتم ستكون الكتاب افلا تعقلون واستعينوا بالصبر وَالصَّلَاةِ وَإِنَّ ذَلِكَ إلا عن الخاشعين الذين يظنون أنهم ملافوا ربهم وأمننهم إلي راجعون يا بني إسرائيل اذكروا نعمتها التي أنعمت عليكم وأمني فضلتكم على واتقوا يوما لا تنجينكم عن نفس شيئا ولا يقبلنا شفاك ولا يقبلنا شفاك ولا يصرنا عجب ولا ننصر وإذ نجيناكم من آل دبعاء ليسومونكم الأعباء مجدحون أبناءكم ويستحلون نساءكم وفي ذلك بلاء من ربكم عظيم وإذ رحنا لكم التحرف أنجيناكم وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنبون وإذ وعرنا موسى أربعين ليلة ثم اتخذوا العجل من البابه وأنتم ظالمون ثم أفرنا عنكم بعد ذلك لعلكم تشكرون وإذ آت موسى الكتاب والفرقان لكم تتبون وَإِذْ قال مُوسَى لقومي ﴿قَدْ أَفْلَحْتُمْ إِنْ آمَنْتُمْ وَاتَّقَيْتُمْ﴾ إِنْ كُنْتُمْ بِإِتْقَانِ الْعِجْلِ فَقَدْ تُبُوا إِنْ كُنْتُمْ بِإِتْقَانِ الْعِجْلِ فَلَنْ تُفْلِحُوا إِلَى بَارِئِكُمْ فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لكم من فَتَابَ عليكم إِنَّهُ هُوَ وإذ قلتم يا موسى لنمؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتكم الصالحة وأنتم تنظرون ثم بعثناكم من بعد نوتكم لعلكم تشكرون وظلمنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم الممن والسلوى كنوا من طيبات ما ربقناكم وما ظلمنا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون وإن قلنا اجتنوا هذه القرية فاكلوا منها حيث شئتم رازا وادخلوا الباب سجدا وقولوا وقولوا حطة لكم قطاياكم وجنبيب المحسنين فبدل الذين ظلموا ظلما قول غير النسيل لهم فأنزلنا فأنزلنا على الذين ظلموا رجل من السماء إما كانوا يسركون وإذ تسقى مرسى لقومه فقلنا الضرب عصاك في الخجر منه اثنتا عشر تعينا قد علم كل أناس ما اشربهم كنوا واشربهم من بسك الله ولا تعتوا في الأرض مرسدين وإذ يا موسى لن على طعام واحد فادعوا لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بكلها وقسائها وخومها وعدتها وبصرها قال أتت نجلول النبي ووجنا للنبي وخير اهدتوا مصرا فإن لكم ما شاء لكم وضربت عليهم الذلك والمتكنة وباءوا بغضبهم ذلك بأنهم كانوا يكبرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق ذلك بما عصر وكانوا يعسلون إن الذين آمنوا والذين نادوا والنظار والصابرين من آمن بالله واليوم الاخر وعمل صالحا فلهم, فلهم أجروا من ولا خوف ما لهم ولا هم نحضرون وإذ أخذنا نتاقكم ورفعنا توقاكم الطور فروا ما آتيناكم واذكروا ما فيه لعلكم تتقون ثم توليتم من بعد ذلك فلولا فَضْلَ الله عليكم ورحمته لكم من الخاترين ولقد عليكم الذين أترون فِي في السرق فقلنا له قِرَدَةً قردة الخاترين فجعلنا لكان لما بني أديها وما فلزها موحظة للمتقين فاجعلناها مكالا بين يديها ديها ونظرفها ونعرضة للمتقين وإذ قال موسى لقومه إن الله يأخذكم أن تذبحوا بطرة قالوا أتخذنا هدوى قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين قالوا لنا ربك يبيننا ماني قال إنه يقول إنها ذكرة لا سارد ولا بثمعان بين ذلك فابعلوا ما تقمرون قالوا لنا ربك لوين لنا ما لونها قال إنه يقول إنها ذكرة صفراء فاكروا لونها تفهم ناظرين قالوا لنا ربك الويننا ما هي إن البقرة شابا علينا وإنا إن شاء الله لنهتبون قال إنه يقول إنها بقرة لا ذنون تثير الأرض ولا تسكي الحرق مسلمة لا فيها قالوا الآن جئت بالحق فذبحواها وما كانوا يفعلون وإذ قتلتوا نفسا فالدارة فيها والله مضرب ما كنتم تدتمون فقل نضربوه بعضنا كذلك يحيي الله الموتى وليكم آيات من ثم قت نبكم من بعد ذلك بهيجة حجارة أو أشد قوة وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهاق وإن من لما يتبدّر منه وإن منها ما شقف فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله وما الله بغافل عما تعملون أفتطعون أن يؤمنوا لكم خلقان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحفنونهم بعد ما وهم يعلمون وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَى بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ قَالُوا أَتْحَجِّتُوا بِمَا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ لِيُحَجُّوكُمْ بِهِ يَنْزَ رَبِّكُمْ أَبَلَا تَرْسِنُونَ أَوَلَا يَعْلَمُونَ أَنَّ اللَّهَ عَلَمَ مَا يَشَدُونَ ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أمانا يزعمون إلا يظنون فويل للمذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمن قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون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 والذين آمَنُوا وعملوا صالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها صالدون وإذ أخذنا نزاق بني لَا لا تعبدون إلا الله وأهلين إحسانا وفي القربة وفي القربة واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا وأقيموا وَأَقِيمُوا الصلاة وَآتُوا الزكاة ثم توليتم إلا قليلا منكم وَأَنتُم معرضون. وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ لا وَمِن الله وَإِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى ابْنِ والمساكين تَصْدِيقًا لِّمَا بَيْنَ وقولوا للناس حسنه واقيموا الصلاه واتوا الزكاه ثم توليتم الا قليلا منكم وانتم معرضون وان اخذنا منكاركم لا بما دماءكم ولا تخرجون امل انفسكم زياده ثم اقربكم وانتم تسلمون ثم انتم هؤلاء تقتلون أنفسكم انفسكم وتخرجون طريقا من منكم يارين تظاهرون تظاهرون عليهم بالإذن والعدوان وان ياتوكم أسارا كتابوهم وهو محرم عليكم بإصرابهم أفتقلون بعض الكتاب وتكفرون لبعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا في الحياة الدنيا ويوم القيامه رجلون الى أسد العذاب وما الله رضا بالعلم ما تعملون اولئك الذين اشتروا الحياه الدنيا بالاخره فطلاب منهم العذاب وله هم ولقد ولو موسى من اموات الحساب وقطعنا بعدهم بالغطل وااتينا عيسى بن مريم البينات وانيدنا بالروح القدس اف كل ما جاء اف رسول بما لا ترى ام في قوم ففريقا كذبت وفريقا تقتلون وقالوا قلوبنا بل بلعنا الله الخفرين فقليلا من مما نقلون ولما جاءوا كتاب من عند الله مصدق لما رأى وكانوا من قبر وستكفون على الذين كفروا فلما جاءوا لما عرفوا كفروا فنعمه الله على الكافرين بئس مكروه ان انفسهم ان يكفروا بما انزل الله ربهم ان ينزل الله من فضله من يشاء من عباده فباؤوا بغضب, بغضب على غضب والكافرين عذاب وَإِذَا قِيلَ لهم أَنْجُبْ مَأْنَجَ اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِمْ بِمَا غُنِزَ لَهِمْ وَيَذْبُونَ وَيَذْبُونَ بِمَا وَرَاءَهُمْ وَالْحُكْمُ رَقِيقٌ قل مَعَهُ قُلْ فَلِمَ تَطْفَوُونَ قبل اللَّهِ قَبْلُ إِنْ مُؤْمِنِينَ وَلَقَدْ جَاءَكُمُ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 كانت لكم الدار الآفرة عند الله صالحة من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صالحين ولن يتمنوا أبدا بما قدمت أيديهم والله رالم بالظالمين ولقد جدا أنه أحرص الناس على من الذين أسرقوا يوم أحدون وعموا ألف سنة وما هو من العذاب لا تابعا الله والله بصير بما يأمر قل من كان دول إبريل فانه ندله على قلبك باذن الله مصدق لما بين يديه ووجه ومصغال من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجميل ومن كاد إن الله عنو من الكافرين ولقد أنزلنا إليك آية بمينات وما يكبر بها إلا الفاسقون أولا كلما رأى وجه عادن بدأوا فريق منهم بل أكثروا الله ولما جاء رسول من أنزل الله مفجق لما معهن لك فريق من الذين أوتوا كتاب كتاب الله وراء غورين كأنهم لا يعلمون واتبعوا ما تتنسى يأتيه على ملك سليمان وما كبرت لينا ولكن الشياطين كبروا وعلمون الناس السحر وما على الملكين بباب للاوث وماوت وما يعلمان الأحر حتى يقول انما نحن فخنة فلا يكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين الموت وزوجه وما ينبضاء من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضروا ولا ينفعهم ولقد علمون من الصغار ما لهم في الآسرة من خلاص ولكن ما لو كانوا يعلمون ولو أنهم امنوا واتقوا لمثوبة من عند الله خير لو كانوا يعلمون يا المهندين آمنوا لا تقولوا رأينا وقلوا ظلنا واسمعوا والكافرين أعزال أليم ما يوجد لمن نكفره من الْكِتَابِ المتاب ولم نسركين أن نزل عليكم من خير من ربكم والله يفتق مَنْ من يشاء والله ذو الفضل العظيم ما لنزق من آية أو نزأت من بخير منها أو مثها؟ ألم تعلم أن الله له كل شيء قدير؟ ألم تعلم أن الله له كل سماء وجب والارض وما لكم من دون الله هو والجيوش ولا نصير؟ أَمْ تُنِبُونَ ستأنور شو لكم كما تؤمن موسى من قبر، ومن يتبدل كفره في فقد ظل سواء سبب، ومن كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفر حذرا. من أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق فاعجوا واصبحوا حتى يأتي الله بأمره إن الله على كل شيء قدير وأخيروا الصلاة وآتوا الزكاة وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه تجدوه عند الله إن الله بما تعملون بصير وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو مصارى تلك أمانيهم كلها أتوبها لكم كنتم صادقين بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجوان ربه ولا فوق عليهم ولا هم يخزنون وقالت اليهود ليست النفارة على شيء وقالت النفارة ليست اليهود شيء وهم يتبون الكتاب كذلك قال المدينة لا يعلمون مثل قولهم فالله يحق بينهم وبين قيمه بما كانوا فيه يختلفون ومن اعظمهم من نعمتها الى الله ان يشترى فيه اسم وسعى في اولئك ما كان لهم ان يدخلوها الى الخائفين لهم في الدنيا جزيئه ولهم في الاخره عذاب عظيم ولله المسرق والمغرب فأين مات وليوفت من الله إن الله يسلم عنه وقال افتغل الله ولدا سبحانا بل لو ما في السماوات والأرض كل له قانتون بل لو السماوات والأرض وإذا قضى أمرا فإنما يقول لهم كن فيكون وقال الذين لا يعلمون لولا ان تدعي الله او تاتينا ايه كذلك قال الذين من قبلهم مثل قومهم تجازت قُلُوبُهُمْ قد بيننا الايات لقوم يوقنون انا افضلناك بالحق بشيرا ونذيرا ولا تسال عن اصحاب الجحيم ولا ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم قل ان هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت اهواء بعد النبي جاءك من العلم لك من الله ولي ولا نصير الذين اتيناهم الكتاب يقرؤونه حقا تلاوته فانذاك يؤمنون به ومن يكذب به فوالله هم مصير يا بني اسرائيل تذكروا نعمتي للتي انعمت عليكم وانني فضلتكم على العالمين واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعه ولا تنفع شفعته وله ينصرون وَإِذْ بكلام ابراهيم ربه بكلمات فاتمهم قال اني جعلك لنا سيناء قال من ذريتي قال لا ينال عهدي الظالمين وإذ جعلوا البيت مسابة للناس وأمرا واتجزوا من مقام إبراهيم مصلا وعيدنا إلى إبراهيم وإسمائيل أن طهر بيتي للطائدين والعاسدين والرقع السجود وإذ قال إبراهيم رب جعلنا هذا بلدا آمن وارزق أهلهم من السمرات من واليوم الآخر قال ومن كبر فأمتوا قليلا ثم أغطروا إلى عذاب النار وبرس المصير وإذ يربوا إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبلنا إنك أنت التميه العليم ربنا وجعلنا مسلمين لك ومن يتنى أمة مُسْلِمَةً لك وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا لا تب علينا إنك أنت تتوهب رحيم ربنا بأسبيه رسولا منهم يتنو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم ومن يرضى عن مله ابراهيم الا من سبب نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا ونجيناه في الاخره لمن الصالحين اذ قاله ربه اسلم قال اسلمتم رب العالمين ووطنينا ابراهيم الغني ويقول يا بني ان الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن الا وانتم مسلمون أَمْ كُنْتُمْ شُوَبَاءِ حَضْرَ يَعْقُوبَ الْمَوْتُ إِذْ قَالَ لِذَنِينَ مَا تَعْبُدُونَ مِنْ بَعْدِهِ قَالُوا, قالوا نَعْبُدُ إِلَهَكَ وَإِلَهَائِكَ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَعِيلَ وَإِسْحَاقَ يَنَاهًا وَحِيدًا ونحن لَهُ مُسْلِمُونَ تلك أمة قد خلت لا ما كتبت ولكم ما كثبت وَلَا تَسْأَلُهُمْ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ وَقَالُوا كُونُوا هُودًا أَوْ نَصَارَى تَهْتَدُوا قُلْ بَلِ الْمِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ قُلْ آمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا إلينا ما إِلَيْنَا وَمَا أُنْزِلَ إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ والأسفات وما يغتن موسى وإساء وما يغتن نبيون من ربهم لا نزلق بين أَحَدٍ منهم ونحن له مُسْلِمُونَ فإن آمنوا ببث ما آمنتم به فقد سلووا وإن تولوا فإنما هوا في شقاق فتحكيك الله هو السمين صرغة الله ومن أحسن من الله صرغة ونحن له عابدون قل أتقاد دوننا الله وهو ربنا وربكم ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم, ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم ونحن له أم تقولون ان إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباك كانوا هودا أو نصارا قل أنتم أعلموا أنا ومن أظلم منك تم شهاده من ذوره من الله ومن الله بغافل عما تعملون تلك امه قد خلت لها ما شكبت ولكم ما كسبتهم ولا تسألون ما كانوا يعملون.